12-أيحسب أن لن يقدر عليه أحد 13-يقول أهلكت مالا لبدا 14-أيحسب أن لم يره أحد 15-ألم نجعل له عينين 16-ولسانا وشفتين 17-وهديناه فلقد حمل عقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يوم من ديمه مسغبه يتيم من دامه مسكينا دامه تربه